أخرت عليك يا يسوع من كم سنة وأنا سيبك بجري وببعد عنك تنده وهرب منك أنا غلطان يا يسوع سيبت الدنيا وجايلك وبقول لك ما لك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 I'm يا يسوع sorry, I'm sorry, نفسي كل العالم يا نفس العالم تنسي تياسوا وعدك بحياة نيرك اتأخرت عليك يا يسوع